هذا اخي فوق النجوم فسل هذا هو الحق المبين المسلم هذا النجوم هذا هو الحق المبين المسلم هذا أخي في الله يغدو كمصحف يمشي على قدمين لا يتاثم هو كوكبي ضل سعي في الدنا هو مش علي لو جل ليل أشأم بالخير يذكرني ولا يغتابني بالحب يبقى ولا يتجهم هو كوكبي ضل سعي في هو مش علي لو جنى ليل اشام بالخير يذكرني ولا يغتابني بالحب يلقن ولا يتجهمون. هذا أخيف فوق النجوم فسلم. هذا هو الحق المبين المسلم. هذا أخيف فوق النجوم فسلم. هذا هو الحق المبين. هذا أخي في الله يردك مصحف يمشي على قدمين لا يتأثم هو في العواصف نسماته هو في الكوارث بسماته هو للجراح البلسم هو في البحور سفيناته هو في الكتاب راعاته هو للقريض الملهم هو في العواصف نسمتي هو في الكوارث بسمتي هو للجراح البلسم, البلسم هو في البحور سفيناتي هو في الكتاب إراعتي هو للقريض الملهم ملهم هو للقريض الملهم هذا اخفق النجوم فسلم هذا هو الحق المبين المسلم مسلم هذا اخي فوق النجوم فسل هذا هو الحق المبين هذا أخي في الله يغدو كمصحف يمشي على قدمين لا يتأثم يشتق لي إن غبت عنه ليهاتا ويقول يا طول الفراق ويسأم إن امت على فراشي طيفه وإذا صحوت رأيته يتبسم يشتاق لي ان غبت عنه ليلها ويقول يا طول الفراق ويسام انم حام على فراشي طيفه واذا صحوت رأيته يتبسم هذا اخي فقطن سلمه سلمه هذا هو الحق المبين المسلم هذا أخي فوق النجوم فسلم هذا هو الحق هذا أخي في الله يغدو كمصحف يمشي على قدمين لا يتاثم هذا أخي في الله يغدو كمصحف يمشي على قدمين لا يتاثم هذا أخي ألا فلترفعوا اخوتي بيارق الهدى ولتمزقوا أستار الرذى حتى يستعيد الكون فرحته ويطرد الافق وحشته فان الظلام لا بد يعقبه صباح مشرق